لآلئ موسوعه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي الاسلاميه د ي ي ن إ ك وليك العود ت ع ي ن ادر ص ر ط ا ل س ت ق م ص ا ا ل ك ت ر م م د راتب ا ل ن ا ب ل 「終わる」